بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا أشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إن لهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يشفون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم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 وأفقم مما رزقناكم من قبل أيك أحدكم للموت فيقول ربي لو لا أخرتني فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجدها والله خبير بما تعملون